بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إننا أنزلناه في ليلة القدر إننا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة ورو